Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Allah لا ilah illa هو الحي القيوم Nasl alaik al Kitab bil Haq mucidul Ma bin Yadihi wa anzal al Taurat wal al Jil min qablu Hud al Nas wa anzal al والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهِ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة innaka antal wahhab rabbana innaka jamiaa an-naasi liyawmin la la yukhlifu al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 والله عنده حسن المآب قل اونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها لنهار Sjiri min tahti halanharu khalidin fiha wa azwajum mutaharatu waladzwanum min Allah. Wallahu bacirom bil-'ibad. Al-lathin yaqoolun فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عباب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بلا سحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة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 فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعاً وقل للذين أوتوا الكتاب ولميين أسلمتم فإن اسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد Inna al-lazina yekfurun b-i-ayatillah wa yaktulun al-Nabiyyin b-gayr-i-hakt wa yaktulun min al-Nas fabashfiruhum b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 يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون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 وَوْفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ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 وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِنِّي اللَّهُ أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيدُ قُلْنَ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء ان تود لو ان بينها وبينه تود لو بينها وبينه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 والله سميع عليم اذ قالت امراه عمران ربي انني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم.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 dan berkata oleh Allah kepada Allah dengan baik dan berkata dengan baik. dan berkata oleh Kul maa daqal alayha zekariyya'u al-mihraab wajadah indaharizqa Kala ya mariamu anna lak hatha Kala't huwa min indi Allah inna Allah yarzuk man yashaku bivayr hisab هناك دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء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 من الله وسيده وحصورا ونبيئا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء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 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا ولا خيرة في الدنيا ولا ومن المقربين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 إذا قضاء أمرا فإنما يقول له كن فَيَكُون وَيُعْلِمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا لَبْنِ إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طائرا بإذن الله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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ صَارَ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 ثم إلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْفُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ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 أجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقلت تعالوا فقلت عالو ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم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 فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَعْلَمُونَ أَنَّ لَكُم مِّنَ اللَّهِ رَحْمَةً وَمِنَ Ilah kalimat sewa im bina wabina kumu ala nubud illa Allah walaa nushrik bihi shi'aa walaa yatta'khid baghunah baghunah rubab min فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ تُحَاجُّونَا فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ جِئْرُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ Allah Ya'lam, wa antum la t'alamun. Ma'kan Ibrahim Yahudiyo, wa la Nasraniyo, walakin kana Hanifah Muslimah, wa ma'kan min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 مثل ما أوتيتموا أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء والله واسع عليم Yahatkan berrahmatnya Menaikkan Allah dengan Fadl yang Agung. Dan dari ahli kitab, yang tertarik dengan kitabnya, Allah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 ولا يكلمهم الله ولا ينظر Allah يوم tidak ولا يزكيهم ولهم عذاب sendiri zekembника najul dan tidak akan بالكتاب mereka من الكتاب وما هو من الكتاب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 ولا يامركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيامركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون Wahai jika اللَّهُ mengingatkan Nabi, لَمَا apa yang كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ Min kitabu wa hikmatin, thum majakum rasulum, mucidul lma ma'kum, lta min nabhi, walat ansurun. Qalaa, qarar tum Kata mereka, "Aku rasa." Kata mereka, "Kau berdakwah." Kata mereka, "Kau berdakwah." Kata mereka, "Kau berdakwah." Kata mereka, "Kau berdakwah." Kata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 وَمَا an عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ wa وَمَا wa مُوسَى وَعِيسَى wahai An-Nizal, Alaih Ibrahim,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 dan PCU keolina, olhos dunia Allah terbakat оты TOPPoli tem informal tanpa dan mengharap bahawa envir witch bahawa dan buruk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 اللّهُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلِيَقْبَلَ مِنْ حَدِّهِمْ مِلْأُ الْأَرْضِ ذَهَبَ فَلِيَقْبَلَ مِنْ حَدِّهِمْ مِلْأُ الْأَرْضِ ذَهَبَوْ وَلَوْ إِفْتَدَى بِهِ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 Kelu makanan hala l bani Israel, ilah ma harma Israelu ala nafsi, ilah ma harma Israelu ala nafsi min qabli antun azal al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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ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 ولا تكونوا MERKELUN ASEJU KAUFU permaneceran dan berkcake di segi merekahave po content. Dan semua y raining mereka mengag buenas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 كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَنْ يَضُرُّوكُمُونَ إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم لدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفو Ilah bhabl min Allah wa habl min an-nas wabaa'u bghab min Allah wa dzurbat alaihim al-masknatu dzalik bainnahum kano yakfrun baa'atillah wa yqatulun lam ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون ليس سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله يتلون ايات الله انا الليل وهم يسجدون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 وما ظلمهم الله ولكنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بقانا من دونكم لا يعلونكم خبلا لا يعلونكم خبلا وودوا ما عنتم قَد بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ لَا يَأْتِيكُمْ لَايَاتٌ إِنْ كُنْتُمْ تعقلون وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا آمنا واذا خلو عضوا عليكم لنا مل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور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 ولقد نصركم الله ببدره وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إِذْ تَقُولُ لِلْمُوَمِّنِينَ أَلَيْكُمْ يَكْفِيَكُمُ Ayo, mendekom Rabbu kum, bithrathaa alafim min al-Malaikat Munzalin. Bela, insyabr, wata-tqo,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 Au menghukum mereka, sebab mereka berbuat jahat. Dan kepada Allah ada balasan yang besar. Dan kepada Allah ada balasan yang besar. Dan kepada Allah ada Dan kepada Allah ada Dan kepada Allah ada balasan kepada Allah yang besar. Dan kepada Allah Dan kepada يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون Sarungilah mazfretim dari Rabbkum, wajnetin arzohal sementara waladzoo addeti almuttaqin, al-latifin yumfukun fi al-sarra' wa al-zarra' wa al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 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدِ الثَّوَابَ الدُّنْيَا نُوتَهُ مِنْهَا وَمَن يُرِدِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نوته مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ وَمَا تِلْكَ مَعَهُ رَبِّي يُنْكِفِ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا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 الصيرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وماواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون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 الرسول يدعوكم في أخرىكم فأثابكم غم بغم فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاس يغشى طائفه منكم قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله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 وَلَقَد عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَالُوا لإخوانهم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 F.bima rahmatin min Allahi lintalohm walau kuntu fadzln ghaliz al qalb lan fadzoo min haulik fagfuh anhum wa istaghfir lahmu wa shawir hum filamr f.aiza azamtu fataukal al Allah inna أي ينصركم الله فلا غالب لكم وإي يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان للنبي إني يغل. وَمَنْ يَغْلُوا الْيَاتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِيسَ الْمَصِيرِ Hem derajat ilm Allah, dan Allah bercir bima yang mereka lakukan. LQdman Allah pada orang-orang beriman, apabila Rasul dari mereka sendiri berbicara Ayatnya, dan menyekih mereka, dan mengajar mereka Kitab dan Kebijakan. Dan jika mereka dari اصابتكم مصيبه قد صبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير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 Qul fadra'u an al-fusikum al-mauta in kuntum sadiqin, walla ta'hsiban al-ladhi laqutilu fi sabilillahi amwat, balahya'an 'inda rabhim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 Yastabashirun bin nikmat min Allah wa fadlu wa an Allah la yudzig ajal al muminin. Al Lafi nastjabulillahi wa Rasulim bagd ma acabahum al qarh. Lilladzinn ahsanu minhum wa al قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذٰلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ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 إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب نليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم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 وَمَا كَانَ اللَّهُ yang عَلَى الْغَيْبِ memberitahu اللَّهَ يَجْتَبِي rahasia? Tetapi Allah يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ Dia. تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا kepada Allah عَظِيمٌ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 Zalik bima kudam taydi kum, wa an Allahu lais bighlamil al-'abid. Al-ladin qaloo inna Allahu ahd alainaa, al-lanu min al-rasulin hatta حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين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 لَا تَبَالُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَا تَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا خذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه 11. FNBذوه وراء ظهورهم, واشتروا به ثمنهم قليلا 12. Fبيس ما يشترون 13. La يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا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 Rabbana, innana saminah munadiyin nadi lil iman. Anamnu b Rabbikum, faaman. Rabbana, faafir lana dzulubana, wa kafir anna syyatina, رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَعَادِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمُ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ ذكر نوّثا بعضكم من بعضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُذُوهُ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا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 لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ